فسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري فعاد وعمله وعاء آخر كما حسنا في عيني الفخاري أن يصنعه أخي واختي في الرب يسوع فساد الوعاء ابدا ما كان مقطة النهاية فساد الوعاء بالعكس هو برقمة البداية إذا انا عرفت انه الوعاء فسد فأنا بعرف انه هو بحاجة لإصلاق إذا عرفت انه أنا خاطئ فبعث إنه أنا بحاجة لتوبة فبرتمي لحق الفخار العظم وبقاله شكلني يا رب حسب قصدك كما يحسن في عينيك أيها السيدة الرب. آتي إليك بكل فسادي ثقتي بنعمتك ويديك لا يا يأسي ولا جهد انا اليك اتي اليك بكل فسادي ثقتي في نعمتك ويديك عودتي دون عيناد يا صابعي فيا انتا وجع لن اقدر اشا فابشتاق طول Obie oj, że i netto